الله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهودي يوم ودان صراني يوم ولكن كان حنيفا مسلما كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمن